كَالذَّبَتْ قبلََلَهُم قَوْم نوح وَأَحزَابُ مِن بَعْدِهِم وَهََّتْ كلُلَُّةٍ بِرَسُولِهِم لأْخُذُوه وَجَادَلوا بالِالبااطِل وَجَادَلوا بِالباَااطِل لودَحِغُوا بهِهِ الحَقََّّ فَأَخَذتُهُم فَكَيفَ كَانَ عِقَاب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 وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يُؤْتِهِ يَوْمَئِذٍ فَضْلًا وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالَاوا رَبَّّنَا أَمَ التَّنَثْنَتَْنِ وَأَحْي تَ نَثْنَتَين فَعْتَ رَفْنَا بِذُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروجٍ مِن سَبِي ذَلِكُ بِأَنَّهُ إذَادُ عَيَ اللهَّهُ وَحدَهُ كَثَرْتُم وَإ يُشرَكْ بهِهِ تُؤمنِنُ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 كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إَِّهُ قوَوّ شَديدُُ الْ الععَعقَاب وَلَقَد أَرْسَ النامُ سَابِ آياتنَ وَسُقانِم مُبِ إِلَ فِرْعَونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ سَاحِرٌ كَذذَّ.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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَلْقَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَد جَ أَْكُمْ يُُوسُفُ مِ قَبللُوا بِالْبَّناتِ فَمَا زِلْلتُم فِي شَكِم مَِّ جَ أَكُمْ بِهِ حتىَى إذَا هَلَكَ قُلْتُم لََبَعَثَ اللهَّهُ مِْ بَْدِهِ رَسُول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 كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَنِّي أَبْنُغُ الْأَسْبَارَ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 لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدَعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلون آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون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 وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوهُ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 تَصبرِر إ وَعددَ اللهَّهِ حَُّ وَسْدغْفِ لِذَم بِكَ وَسَبِّح بحَمدِ رَِّك بالالعَشّ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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَا أَوْ وَصََّرَكُم فَأَحْسَنَ سوورَكُم وََزَقَكُم مِنَ الطَّجبَ ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالمم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 وََّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَادٍ ثمَُّ مِن نُطُفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَ سَُّ لتَبلَغُ أَشُددكُمْ ثمَُّ لتَبَلُغُ أَشَُّكُمْ سَُّ ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 آَمَنَ النَّبِيُّ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَثُرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ